وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱتَّنَادَىٰ يَوْمَ تُولَى ٱلْأَوَّلُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن هَادٍ